بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه الله على وسلم محمد وعلى اله وصحبه الى بعد قال ان ان ان المكسوره الهمزه ان المكسوره الهمزه ان هنا قصده اللغه هو صفر ان المكسوره الهمزه فهذا هو الحرف الرابع من الحروف الثنائيه هذا هو الحرف الرابع من الحروف الثنائيه قال حرف له سبعه معان الأول إن الشرطية وهو حرفون يكزم فعليني وشد إهمالها في قراءتي طلحة فإما ترين من البشر أحدا ذكرها ابن جني في المحتسب فاما ترين باثباتنا الرافع ذكرها ابن جني في المحتسب والمحتسب هذا كتاب جميل جدا. المحتسب في في بيان وجوه القراءات قالوا في الحديث ان تعبد ان تعبد الله كانك تراه فانك الا تراه فانه يراك هذه روايه بسنة ترمذي ذكره ابن مالك ترى هذه الرواية أنا وأين الشرطية هي هي هي هي أم أدوات الشرط أم أدوات الشرط ولذلك لها خصائص لها خصائص خاصة بها ومن ذا ومن ذلك حذف كان بعدها كانت تحذف بعدها تماما ويعوض عنها بماء. قال الثاني إن المخففه من الثقيلة وفيها بعد التخفيف لغتان الإعمال والإهمال إن والإهمال أشهر وقد قرأ بالوشيء قالوا تعالى وإن كل لما لا يوفي أنهم وإن كل لما ألا القراءة المحتق بها على هي لما اما لما ما فيها شاهد لان لما المشدده بمعنى الا وتكون ان قبلها نافيه لما المشدده بمعنى الا وان قبلها نافيه ما فيها شاهد لكن الشاهد على تخفيف ان وتخفيف لما تقول لما وان كل لما لا يوفي هذا هو الشاهد فيها قال وهذه القراءة ونقل سيبوي حقة على من أنكر الإعمال فإذا أعملت حكمها حكم ثقيلة نقيل يعني تنصب الاسم كلا وما بعدها خمر قال وإذا ألغيت جاز أن يليها الأسماء والأفعال ما معنى جاز أن يليها الأسماء والأفعال زالت خصوصيتها بالجملة الإسمية زالت خصوصيتها بالجملة الإسمية وإن وأخ وإن وأخواتها إنما عملت في الجملة الإسمية لاختصاصها بالجملة الإسمية فإذا حصل لها التخفيف وزال الاختصاص أهملت أهملت وأصبحت مهملة ما بعدها مبتدأ وخبر ما بعدها ماذا يكون؟ ممتدى وخبر قال فإذا أعملت حكمها حكمة ثقيلة وإذا ألغيت جاز أياليها الأسماء والأفعال فتصبح مشتركة بين الجمل الإسمية هذه اليها الأسماء وبين الجملة الفعلية اليها الأفعال ومتى كانت عاملة في الاسميه وجوبا لما كانت مشددة كانت خاصة بالجمل الإسمية فعملت ولما زال اختصاصها أصبحت إلى الجواز والإهمال فيها أكثر أصبحت إلى الجواز والإهمال فيها أكثر لزوال اختصاصها بالجملة الاسميه قال وإذا ألغيت جاز اي يليها الأسماء والأفعال ولا يليها من الأفعال إلا النواسخ نحو إن كانت لكبيره وندر قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد وقوله قول الشاعر أي الشخص وإلا بارك الله فيكم الشاعر لمن الشاعر القائل هي عاتكة بن زيد امرأة وهو لشاعره لكن هو على حذف موصوف قول الشخص الشاعر وهي امرأة قال كذا وهو لشاعرة عاتكة بن زيد أو صفية عاتكة, عاتكة بن زيد أو صفية زوجة زبير بن عوام إذن نقول هو على تأويل ماذا على تأويل موصوف محذوف وندرى قول الشخص الشاعر قال واجاز الاخفش القياس على هذا البيت ان قتلت مسلما يعني إن قتل ماذا اتى بعدها قتلا قتلا ليس من النواسخ هذا نادر قال واجاز الاخفش سعيد بن مسعد الاوسط قال القياس على هذا البيت وتبعه بن مالك وتقدم ان اللام الفارقه تلزم بعد ان هذه ان خيف التباسها بالنافيه تلزم بعد ان ان خيف التباسها بالنافيه طيب ان وضح ان يعني فهم قصد فهم قصد الاثبات اذا فهم قصد الاثبات فلا يجب الاثيان باللام مثل مقام المدح وان ما يعني ماذا وإن مالك كانت كرام المعادن وإن مالك كانت كرام المعادن الان يفتخر ببني مالك أنهم ايش يعني من الناس الكرام فإن ليستنا فيه فكيف يفتخر بنفي الكرام عنهم وإن مالك كانت كرام المعادن هو ما لا ابن أولها نعم أولها ابن غباط الطائم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادنة فهذا يعني عرفنا أن قصد الشاعر إثبات الكرم لقومه لا نفي الكرم لماذا؟ لأنه لو نفى الكرم ألا أن نفي أولاً أصلاً نفي ليس بمدح النفي المحض ليس بمدح في لغة العرب لا عند أربابها ولا عند ملوكها ولا عند يعني ولا عند المادحين من شعرائها أن نفي المحض اولا ليس بمدح هذا اصاله ثم بعد ذلك نفي الكرم مذمه وليس بمدح هذا هو اذا ظهر قصد الاثبات فاذا ظهر قصد الاثبات جاز الاتيان باللام والترك وان لم يظهر قصد الاثبات أتينا باللام بعد اتي باللام بعد إن المخففه من الثقيله فلا تلتبس حينئذ بالنافية لأن النافية لا يمكن أن يأتي بعدها لام النافية لا يمكن أن يأتي بعدها لام فإذا جاءت إن مكسورة وبعدها لام عرفنا أن هذه إن هي التي أصلها إن فهي خففت من الثقيل المشددة وبهذا يعني يفرق بين الأساليب إذا كان المقام مقام مده وظهر قصد الإثبات اللام الاتيام بها جائز وإذا لم يظهر القصد إن بعدها لام هي إن المخففة من الثقيلة والكلام مقامه مقام الإثبات وإن كانت إن موجودة ولا لام بعدها فما هذه اللام فما هذه إن إن النافية بمعنى ما إن نافيه بمعنى ما ان عندكم من سلطان بهذا ان عندكم من سلطان بهذا ما معناها ما عندكم ما عندكم ما هي قل ان ادري اقريب وان بعيد ما تعدون قل ان ادري أي قل ما ادري اقريب وهي كثير هي كثيره وسبحان الله يعني لما ان تقرا وقد يعني عندك شيء من حروف المعاني تنظر الى معاني الايات عن الآيات وما فيها ان بعضهم يستغرب يقول ان هذه ان كيف اتى بعدها اسم سبحان الله هذه ان نافيه تاتي بعدها الجمل الاسميه والفعليه وهناك مانع وهناك مانع فسبحان الله فاللغه العربيه يعني تدرس لكونها وسيلة لفهم القرآن والسنة، ودراسه الحروف يعني دراستها ليست بال ليست باليسيرة، لكن الصبر تصبر من اجل إذا أتقنت مائة وخمسة أحرف، أتقنت ثلث اللغة، هذا الذي يجعلنا ماذا؟ يعني نبذل شيء من الجهد في التهريب، وإلا مثلا الآن إن سبع اللامات اللي مرت بنا ثمانية وأربعون لام. يعني كذا كذا يعني أشياء سبحان الله يعني يحتاج الأخ أن يتعب في الإتقان والمراجعه والمذاكره لكن والله يعني من, من احتسب وأعانه الله على إتقانها هي فاتحة باب خير فاتحة باب خير جدا قال وذهب الكوفيون إلى أن, أن وذهب الكوفيون إلى أن إن هذه نافية لا مخففة واللام بعدها بمعنى إلا وأجاز دخولها على سائر الأفعال هذا قول مرجوح قول مرجوح لماذا الكوفيون يا إخوة عمدتهم القياس القياس يعني والقياس هذا مبني على ماذا على الرأي والجدل على الرأي والجدل بينما سيبويه وأهل البصرة مذهبهم السماع من الآيات من الأحاديث من الأساليب القرآنية والنبوية والعربية فكان مذهبهم أقرب إلى من؟ أقرب إلى الدليل أقرب إلى الصواب فالسيبويه واهل أهل البصرة بمثابة الفقهاء من أهل الحديث الذين يعتمدون النقل وأهل الكوفة في الفقه مذهبهم الرأي وفي اللغة مذهبهم القياس الم... يعني القياس المعتمد على الرأي والتحليل والتحليل ذلك مذهبهم غالبا يكون مرجوحا يكون مرجوحا الله المستعان قال الثالث إن النافية وهي ضربان عاملة وهي ضربان عاملة وغير عاملة غير عاملة ماذا تسمى إذا أردنا أن لا استجع عاملة وماذا ومهملة عاملة ومهملة قال فالعاملة ترفع الإسماء وتنصب الخبر يعني تعمل عمل ليس تعمل عمل ليس وفي هذا خلاف منعه منعه اكثر البصريين واجازه الكسائي الكسائي هذا كوفي هو من علماء السنه واجاز الكسائي هو مقرئ وأجاز, ال... واجاز الكسائي واكثر الكوفيين وابن السراج وابن السراج والفارسي وابو الفتح ابو الفتح من هو اذا اطلقه ابن قني أبو الفتح وهل هو ما اخذ من الجن الذين هم ضد الانس أو هو يعني اسم عرب اسم عرب من الروميه قال وأكثر الكوفيين الكوفيين ابن السراج الفارسي وأبو الفتح واختلف النقل عن سيبويه والمورد اختلاف النقل عنهم قال والصحيح جواز إعمالها لثبوته نظما ونثراء فمن النثر قولهم إن ذلك نافعك ولا ضارك يعني ما ذلك نافعك وإن أحد خير من أحد إلا بالعافية وما أحد خيرا وإن أحد خيرا من أحدين أي ما أحد خيرا من أحدين إلا بالعافية قال وقال أَعْرَابِي إِنَّ قَائِمًا إِنَّ قَائِمًا وقال اعرابي إن قائما إن طيب لماذا شددها نون أنا يعني حذف الحذف الزوائد من أنا وأبقى منها النون فنون نون إن هذه وحدة وأبقى النون من أنا هذه الثانية نعم هذا هو وقال اعرابي إن قائما يريد إن أنا قائما لكن ماذا فعل حذف همزة, إن حذف همزة انا مع الالف وأبقى النون المفتوحة وأضغمها في نون إن في نون إن هذا ينتبه له هذا من الأشياء النوادر نوادر الأعراب وقال اعرابي إن قائما يريد ان أنا قائما وعلى ذلك خرج ابن جني قراءة سعيد سعي سعيد بن جميل إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم إن الذين قال ومن النظم ومن النظم قول الشاعر إن هو مستول على أحد إلا على أضعف المجانين إن هو مستول على أحد لو لم تكن عنا فيها ما صح الاستثناء أي ما هو مستول على أحد لأن لماذا قلنا نفي أولا أحد أحد لا تستخدم إلا في النفي ولم يرد استخدامها في, في الإثبات إلا في ثلاث مسائل يعني اسم يوم من أيام الأسبوع وليس هذا منها وفي وصف الله قال الله على نعم طيب وليس هذا منها فأحد لا تستخدم إلا في النفي ومن أجل, ومن أجل النفي فتحتاج إلى نفي إن هو مستوى على أحدين ثانيا إلا إلا يسبقها عموم إلا ما يسبقها عموم فإذا لم يتقدم النفي على أحد كلمة أحد لا تفيد العموم كلمة أحد نكره فلا تفيد العموم إلا مع النفي كما يقول من البلاغيون ونقع علىها عنها الاصوليون اصحاب أصول التسيير انكر بعد النفي او في سياق النفي ماذا تفيد العموم العموم هذه حجه قويه ايضا قال انشده الكسائي علي بن حمزه اسمه علي بن حمزه كسائي قال وقول الاخر إن المرء ميت إن المرء ميتا ان المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بان يبغى عليه فيخذل يعني يقول ما المرء ميت يعني يقول الرجل الميت ليس الرجل الميت ميت بانقضاء الحياة لكن من هو الرجل يعني الذي اماته قومه هو حي رجل يبغى عليه ويخذل ولا يجد من الصور. رجل يبغى عليه ولا أجد من يناصره هذا الذي هو امته قومه وهؤلاء القوم أصحاب أهل الخذيلة الذي عليهم العار والملامة هم الذين عيش هم الذين خذلوه هم يعني أصحاب الخذلان عليهم عار وملامة كبرى لأنهم جعلوا صاحبهم الحي ماذا جعلوا في حكم الميت في حكم الميت ولذلك ماذا قال ابن الوزير رحمه الله تعالى يعني لما ان كان يعني يقول فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر الى ارض النكاسي جعفرو ولا عار ان ينقو كريما بنفسه ولكن عار ولكن عارا عجزه حين ينصر يقول ولا عار ان ينقو كريما بنفسه ولا عار ان ينقل كريم بنفسه يعني كريم نجا بنفسه هذا ما هو عار عليه ولكن عار عجزه حين ينصر اذا نصر اذا نصر وعلى ما يقال يعني النصر ومع ذلك إيش يعني تخاذل هذا العار عليه واما نجا بنفسه ولم يجد مناصر هذا كريم هذا كريم فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكفعل قعفر بن أبي طالب لماذا ذكر قعفر؟ مع أن الذين هاجروا إلى, يعني إلى الحبشة كثير يقول لأن قعفر من آل البيت وهو كان في وسط من في وسط من يدعون أنفسهم أنهم من آل بيت النبوة فمن الوزير يذكر قعفر رد عليهم يقول لهم هل قعفر كان قبال يوم فر هذا منكم هذا ابن العم وقد فر عفر لا أرض النقاشي وأنا ما عندي مناصة وفررت ما علي عار ما علي عار قال إن, المر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيقدله يحصل عليه البغي هناك من يخذله الخاذل هو الذي عليه العار طيب الشاهد إن المرء ميتا يعني المرء يسمها وميتا خبرها قال وقد تبين بهذا بطلان قول من خص ذلك بالضرورة إن جاء شعرا منثرا بطلان قول من خص ذلك بالضرورة وقال لم يأتي منه إلا إن هو مستوليا إن هو مستوليا قال ما وردت إلا هذا البيت هذا قصور الطلاع هذا منه قصور إيش قصور الطلاع والأولاء للطلاع على ما كتب الناس يعني انت مثلا عندك راي اقتنعت به لا يمنع ان تنظر الى دليل المخالف تنظر دليل المخالف ما هو ناقش ناقش ناقش دليل المخالف ما هو خاصه في في مقام الترجيح مقام الترجيح هذا الأبد فيه من حجه قال وحكى بعض النحويين ان اعمالها لغه اهل العاليه نعم أكثر النحاه على هذا أكثر النحال هذا أن هالواطف هو العلي، وهالعلي هي مكة والمدينة والحجاز وما جاء ورها، مكة والمدينة والحجاز وما جاء ورها، سماهما العلي. قال وغير العاملة كثيرا وجودها في الكلام، كقوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، هنا إن الكافرون ما معناها، ما الكافرون إلا في غرور. قال الرابع إن الزائدة وهي ضربان كافة, كافة وغير كافه فالكافه بعد ماء الحجازية نحو ماء زيد قائم إذا أتت إن ماء نافية مهملة وإن زائدة وزيد المتدى وقائم خمر خلاص لا تعمل عمل ليس قال فإن في ذلك زائدة كافه لماء عن العمل ما معنى كافة مبطلة مبطلة لماء عن العمل مبطلة لماء عن العمل قال وذهب الكوفيون إلى أنها نافية وهو فاسد وهو فاسد وهو فاسد قال وغير الكاف في أربعة مواضع غير الكافة تزاد في أربعة مواضع معينة وهذا فائدة جميلة جدا ان تأتي زائدة في أربعة مواضع نعم قال أولها بعدما الموصولة الإسمية تقول الشاعر يا المرء ما الا يراه وتعرض دون اذناه الخطوب هذا البيت في علو الهمه وقائله جابر بن رعلان وقيل ماذا يا بن ارد يا بن ارد قال يا المرء ما الا يراه يعني الذي لا يراه تعرض دون أدناه الخطوب يعني عنده آمال والخطوب والكاره والموت في ايش في أدنى أمل وهو أين يرجي في رجل الأبعد يعني الأقوى الاصعب يرجل المرء ما الا يراه يعني ما إن أشياء لا تحق له ولذلك يقال العمل ماذا العمل للإنسان طول في النظر طول في النظر والأجل للإنسان عرض وقصر عرض وماذا وقصر يأتي قاطع الأجل قاطع أجل قاطع فالعمل طول والأجل قاطع من عرض يرج المرء ما إلا يراه أي الذي لا يراه وان ما هي الذي لا يراه وإن زائده شو صح الكلام بدونها الذي لا يراه وتعرض دون ادناه الخطوب والشاعر هو المعلوط القريعي قائل البيت لا الاول لا بن لنا وياسر الارض بيت المعلوط القريعي سياتي قال وثانيها بعد ماء المصدريه كقول الشاعر ورق الفتى للخير ماء رايته مده رؤيته على السن خيرا لا زال يزيد وهذا البيت فيه موعظه عظيمه ورج الفتى للخير اعمل بالفتى خير يعني يزيد عمره ويتقدم في السن ويزيد عقل وعمل صالح وخير هذا ما فيه خير قال ورج الفتى للخير ما ان رايته اي مده رؤيته مده رؤيتك له ما فما هنا مصدريه مدة رؤيتك له على السن خيرا لا يزال يزيد يعني لا يزال على السن ما معنى على السن؟ أي على هنا بمعنى مع أي مع السن على تقدير محذوف أي مع تقدم السن أو مع ازدياد السن أو مع طعنه في السن يعني زيادة العمر زياده العمر فيكبر يكبر جسمه ويكبر عقله يكبر جسمه فتح الباء تقول يكبر جسمه فإن يكبر في ايش في المحسوس ويكبر عقله يكبر هذا في ايش في الأمور المعنويه يكبر يكبر نقولها في القدر والامور المعنويه ويكبر في الجسم لذلك الله عز وجل ذكر في شان اليتامى قال حتى وبدارا أن يكبروا أن هذا في البدن هذا في البدن اما العقل فذكره الله جل وعلا بقوله ايش فان انستم منهم رشدا لكن القسم ان يكبروا هي بالضم في المعنويات كبرة. كبرة يعني عقله فهمه قدره أخلاقه تقديره الآخرين يعني تعقله في الأمور هذا كبرت كلمة في المعنوية في المعنوية يعني, يعني قوله قوله وكذبه يعني كذبه كبيرة المحسوسات. والمحسوسات آآ آآ ك ك ك ك ك كبيرة كبيرة نعم بالكسر بالكسر كبيرة يكبر طيب نعيد البيت قال ورق الفتاة الخير ما رأيته أي مدة رؤيتك اياه على السن اي مع تقدم السن او مع الطعم في السن خيرا خيرا المفعول الثاني لرأى, لراى لا يزال يزيد فما ف ما ما معنى ما رايته ما رايته يعني مده رؤيتك اياه مده رؤيتك اياه على السن خيرا لا يزال يزيد قلنا على السن هذه اما ان تؤول بمعى اي مع السن على تقدير عيش مضاف محذوف أي على تقدم السن على زيادة السن على الطعن في السن طيب قال وثالثها بعد ألا الاستفتاحية كقول الشاعر كقول الشاعر ألا إن, سألا إن سرى ليلي فبدت كئيبة ألا إن سرى ليلي فبدت كئيبة احاذر أن تنعى النوى بغضوبة سبحان الله هذه بات يعني يقوم الليل او يدعو الله هذا مشغول بغضوب يعني غضوب ستسأثر عليه أو تهاجر أو أنه قد بدأ المرعى يقف المرعى يعني المرعى بدأ يشيح في المنطقة وغضوب الذي هي صاحبته إذا جف إذا المرعى والامطار في مكان إيش كان يحعلون البدو يترحلون إلى مكان آخر هذا بدل أن يبيت في الخير يعني بات مع الشغب قال ألا إن سرى ليلي فبيلت كئيبة أحاضر أن تنع النوى بغضوبه طيب الشاهد ألا إن سرى ألا إن سرى يعني ألا سرى ألا سرى يعني ألا استتاعية وبعدها قملة فعلية وانما هي إن زائدة ألا إن سرى ليلي فبدت كعيبة كعيبة حال كعيبة حال ولماذا قال بغضوبة مع أن البحر فجر قال بغضوبة آه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يعني للعالمية والتأنيف المعلمي تين المعنى عالمية والتأنيف المعنى قال ورابعها نعم قال المشاهد الغضوب يعني معنى هذا غضوب اه اختلف الصفحه اه اختلف الصفحه قال ورابعها قبل مده قبل مده الانكار رابعها قبل مده الانكار قال سيبويه سمعنا رجلا من اهل الباديه قيل له اتخرج ان اخصبت الباديه قال اعنيني اعنيني يعني ممكن ان يكون رايه على خلاف الخروج يقولوا كيف انا يعني سابقى ماذا ابقى افعل في ماذا في بيتي في الحضر والناس ياخذون الاغنام والابقار والركاب والابل ويذهبون الباديه يرعون ويتفسحون مع خيامهم كذا وانا ماذا افعل ابقى في البيت أنا اني أنا اني يعني انا ابقى هنا يعني هذه ماده ماذا تسمى ماده الانكار فقوله اني هذه ان ما هي زائدة زائده إن زائدة إن زائدة زائده قبل ماده الانكار قال ان يكون رايه على خلاف الخروج منكر أن يكون ريو على خلص الخروج أنا إني سبحان الله كنا نقول لبعض الأخوة أفهمت الدرس أنت لم تفهم الدرس فينكر أنا إني يعني أنا اللي لم الدرس مع سؤولته قلنا كلهم فهموا إلا أنت أنا إني كان يا أخي يعرف هذه الأساليب فكان يتحفنا بخطابه أتحفنا بخطابه أنا إني فالله نصحان. قال الخامس إن التي هي بقية إما الذي هي بقية إما الخامس ذكر ذلك سيبويه وجعل منه قول الشاعر سقته الرواعد من صيفين من صيف, صيف وإذا جمعها صيف وإن من خريف فلن يعدم وإن من خريف فلن يعدم أش... ما معنى وإن من خريف وإما من خريف وإما يعني فإن هذه ما هي بقية إما بقية إما تحذف ما وتبقى إن فقط قال اراد إما من خريف وقد خلف في هذا البيت فجعلها المبرد وغيره شرطية وهو أظهر لعدم التكرار وأبين منه قول الآخر فإن جزعا وإن إجمال صبر فإن قزعا وإن صبر قال أراضي فإما جزعا وإما إجمال صبر قال وفيه احتمال وقال ابن مالك إما مركبه من إن وما وقد يكتفى بإن قوله وقد يكتفى بإن هذا قد بعد الاصل وهي للتقليل إذن هذا القول الراجح أن إما مركب من إن وما لكن أحيانا ماذا يفعل؟ تحذف ما وتبقى إن قال السادسة قال سادس إن التي بمعنى إذ ذهب إلى ذلك قوم في قوله تعالى وذروا ما بقي من أغرباء إن كنتم مؤمنين هذه قالوا إن بمعنى إيش بمعنى إذ ما معنى إذ ان أنتم مؤمنين قالوا إذ أنتم مؤمنون مؤمنين وإذا إذا كانت بعدها جملة فعلية بماذا تؤول بالسابية أي لأنكم لأنكم ماذا أهل إيمان إذا كنتم مؤمنين وما معنى كنتم هنا يا إخوة كنتم إيش معناه هنا كنتم هنا بمعنى صرتم إن أنتم مؤمنين أي إن صرتم أهل إيمان صرتم أهل إيمان هنا كان, مرا... كان هنا من مرادفات ايش من مرادفات صار مثل قول الله عز وجل فاصبحتم بنعمته إخوان ما معنى اصبحتم ما, ما أنتم إخوة في الليلة في الصباح لا فصرتم بنعمته إخوان أيضا ماذا كنتم خير أمة اخرجت للناس يعني كنتم إلا في الماضي في عهد السلف والآن لستم خير أمة لا كنتم خير أمة اخرجت للناس أي صرتم خير أمة اخرجت للناس فكان ترادف ساره قال انتم مؤمنين والاقرب في هذا المثال انه للشرقيه قال معناها اذ كنتم وقوله تعالى تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين ان شاء الله هذا معنى اذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا ان شاء الله وانا وإن تشتري درنهم عندي مطعوس الشده وان ان شاء الله بكم لاحقون ونحو هذه الامثله مما الفعل فيه محقق الوقوع والصواب ان ماذا ان شاء الله امنين وان شاء الله بكم لاحقون هذا الفعل محقق الوقوع وان ماذا ذكرت تبركا وتحقيقا ولم تذكر شكا وتعليقا إذن إن شاء الله في الحديث والآية ماذا ذكرت تبرك وتحقيقا لا ماذا لا تعليقا يعني لا تعليقا ونعم قال ومذهب المحققين أن ومذهب المحققين أن إن في هذه المواضع كلها شرطية وأجاب عند دخولها في هذه المواطن ولم يثبت في اللغة أن إن بمعنى إذ لم يثبت هذا هو الصواب ولم يثبت في اللغة أن إن بمعنى إذ هذه قاعدة مطلع يجعل عليها قوسين تنقلها القواعد ولم يثبت في اللغة أن إن بمعنى إذ يجعل عليها قوسين تنقلها إلى دفتري وأما قوله تعالى إن كنتم مؤمنين فقيل ان فيه شرط محض يعني شرط خالص لأنها أنزلت في ثقيف وكان أول دخولهم في الإسلام، وينقدر الآية فيما فيما تقرر إيمانه، فهو شرط مجازي على جهة المبالغة. الأولان يقول شرط ماذا؟ يعني شرط على جهة كمال الإيمان، شرط مجازي. لا نحتاج التعبير بالمجاز. شرط على جهة المبالغة أي شرط كمال، على جهة ماذا؟ المبالغة. فإن آكل الربا آكل الربا هل هو كافر لا آكل الربا كافر إذن إن كنتم مؤمنين اي إن كنتم كاملين الإيمان إن كنتم كاملين الإيمان إخوة تعبير المجاز هذا أنا أبغضه أبغض المجاز قال كما تقول إن, إن كنت ولدي فأطعمني .قال وأما قوله تعالى إن شاء الله ففيه أقوال أحدها أن ذلك تعليم لعباده لي ليقول في في في عداتهم ما معنى في عداتهم جمع عده والعده هي ماذا الوعد عده هي الوعد في عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله وقيل هو استثناء من الملك المخبر النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فذكر الله مقالة كما وقعت حكاه ابن عطيه عن بعض المتأولين وذكر الزمخشري وقيل المعنى تدخلون جميعا إن شاء الله ولم يمت أحد وإنما استثنياء من حيث أن كل واحد من الناس متى رد هذا الوعد إلى نفسه أمكن أن يتم فيه الوعد ولا يتم اذ قد يموت الإنسان أو يمرض أو يغيب وقيل الاستثناء معلقهم بقوله آمنين قال ابن عطية لا بين الاستثناء من اجل الأمن أو من أجل الدخول لأن الله تعالى قد أخبر بهما ووقعت الثقة بالامرين وقيله حكاية من الله هذه حكاية خطأ حكاية عبارة قد يستغلها الأشعري ولولا نقول ايش هو اخبار من الله هو اخبار من الله فهذه حكاية اخبار هو اخبار من الله لأن الأشاعر يا عندهم معتقد سيئ يقولون القرآن معناه من الله ولفظه حكاية من جبريل أشاعر لهم معتقد سيئ في هذا يقولون القرآن لفظه من من يعني لفظه من حكاية جبريل ومعناه من الله فيقولون هذا القرآن الموجود ليس كلام الله إنما حكاية عن كلام الله يعني تعبير جبريل عما في نفس رب العالمين سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون العلوان كميرا القرآن لحظه من الله ومعناه من الله وهو أحكام وأخبار أحكام في غاية العدل وأخبار في غاية الصدق قال من الله من الله وهو إخبار من الله قول رسوله لاصحابه لأصحابه ذكره السجاوندي استجواندي هو... وهو أبو طاهر ثراك الدين محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن العلماء القناص السابع قال وقيل لا تدخل بمشيئة الله على عادة أهل السنة لا الشرق يعني تبركا وقيل غير ذلك مما لا تحقيق فيه ما معنى مما لا تحقيق فيه يعني أقوال أخر لا تعتمد على حقيقة أقوال المرجوحة وقيل أدخلنا بمشيئة الله على عادة أهل السنة لا تحقيقا وتبركا لا تعليقا ولا شك قال وأما الحديث فيه الاستثناء فيه للتبرك وقيل هو راجع الى الحق بهم على الإيمان وقيل غير هذا السابع قسم السابع من ماذا؟ من اقسام إن. قال إن التي بمعنى قد حكي عن الكسائي في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أنه جعل عن بمعنى قد أي قد نفعت الذكرى وقال بعضهم وقال بعضهم في قوله تعالى ان كان وعد ربنا لمحولا ان كان وعد ربنا لمحولا انها بمعنى قد قد كان وعد ربنا له عنا صحيح ان اتم باللام ان اجعلوها ها اللام يعني اصبح قلق لفظه العباره قال أنها بمعنى قد وليس بصحيح وإن في الآية الاولى شرطية وفي الثانية مخفها من الثقيلة وانه اي الشأن العظيم الكبير كان وعد ربنا لمفعولا هذا وإن هذه بماذا عرفنا انها مخفها من الثقيلة اللام بعدها اللام بعدها وإن إذا بعدها لام ماذا نقول فيها مقفها من الثقيلة على الضابط المعهود الذي مر معنا على وفق القواعد العربية ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وإن في الآية الأولى شرطية إن نفعت الذكرى أي بشرط حصول إيش؟ حصول النفع فذكر إن نفعت الذكرى قال ولماذا ذكر هنا خصوص نفع الذكرى تنبيها فذكر إن نفعت الذكرى الإنسان يذكر يعني توسبه نفع الذكرى أم لم تنفع لكن هنا ذكرت نفع الذكرى تخصيصا وتمييزا لفضيلة المنتفع بالذكرى وإشارة بلاغية لأن إن هذه ماذا تفيد الاحتمال والقلة فتفيد هذه الآية من بلاغتها أن المنتفع من الذكرى قليل وهو مقتضى حكمة الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك، إنك لا تهدي من أحببت عمه بين يديك ما, ما استطاع إدخل الإيمان يعني إلى قلبه فسبحان الله يا إخوة القول الراجح لما تأتي الآية على القول الراجح تكون المعاني عظيمة وراها معنى بلاغي كبير تخصيص ذكر النفع للمؤمنين مع تخصيص ذكر النفع مع الاحتمالية التي تفيد الاحتمال التقليل ما فيها من البلاغة ما فيها من المعنى فسبحان الله ما اعظم كلام الله جل قال وقد وقد نظمت أقسام إن في, في هذين البيتين في هذين باعتبارها ماذا؟ في هذين باعتبار, باعتبار يعتبر البيت كاللفظ كالقول يعني في هذين البيتين يعني في القول الأول والقول الثاني فقال في هذين ولو اعتبرها مقالة ماذا سيقول؟ في هاتين البيتين واغلب العلماء في التعبير يجعلونها مؤنثه بمعنى ان كل بيت ماذا تساوي مقاله واذا ذكروها قالوا هذا البيت على ايش على قصد ايش قول او مقال كم معنى قول او مقال فمثل هذا التعبير لا يستغرب لا يستغرب وليس يعني من عرف الاساليب العربيه مثل هذا الأمر لا أشكل عليه في هذين البيتين. ولو قلت في هاتين البيتين صحيح قوله صحيح. إذا أردت القو إذا أردت القول والمقال إذا أردت قول أو مقال ماذا أقول هذين؟ وإذا أردت وإذا وإذا أردت مقالة أو قولة إذا أردت قولة أو مقالة ماذا أقول؟ في هاتين في هاتين. أساليب عربية ما فيها بأس إنما هذا من باب تلوين الخطاب والتفنن فيه قال وقد نمت اقسام ام في, في هذين البيتين واقسام ام بالكسر شرط زيادة ونفيا وتخفيف فتلزم لامها وقد قيل معنا إذ وإما وقد حكى الكسائي معنا قد وهذا تمامها عيدها لكم عيدها. وأقسام إن بالكسر شرط زيادة ونفي وتخفيف فتلزم لامها وقد قيل معنى إذ وإما وقد حكى الكسائي معنى قد وهذا تمامها بعيدها مرثلاً وأقسام إن بالكسر شرط زيادة ونفي وتخفيف فتلزم لامها وقد قيل معنى إذ وإما وقد حكى الكسائي معنا قد وهذا تمامها طيب إن شاء الله الله نزك الله خير है